وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 wa amal qasitun fakanul jannah maḥqaba wa allah istaqamu al tariqatina asqinahum ma an gad qal nafṭinhum fi wa mii yagridz al dikri rabbihi yaslukhu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 إلا من يرتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا